أوصاف أهل الميمنة الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى باقتحام العقبة وما ما العقبة حيث ذكر الله سبحانه وتعالى في وصفهم ثم كانوا من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئك أصحاب الميمنة والإيمان هو قاعدة الدين الذي عليه بناء الدين وقيامه الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبكل ما أمر عز وجل عباده للإيمان به ومن لم تكن أعماله قائمة على الإيمان فإنها حابقة كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوا فالإيمان أساس عليه قيام الدين ولا قبول بأي عمل إلا به الذي به تصح الأعمال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم ذكر الله عز وجل لهؤلاء وصفين عظيمين وخلتين كريمتين ما احرى أهل الإيمان أن يعنوا بهما اكتصافا وتخلقا ألا وهما التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمه اما الصبر فهو حبس النفس ومنعها عما يسخط الله عز وجل ويرضبه سبحانه وحبسها على فعل الطاعات ولزوم العبادات والقيام بما امر جل وعلا عباده به وحبسها ومنعها عن الجزع التسخُّط والاعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى، فالصبر أنواع ثلاثة: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي والآثام، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤمن. والمسلم لا يزال محتاجا إلى التواصي بذلك. وأهل الإسلام بحاجة إلى أن يوصي بعضهم بعضا بذلك بالصبر بأنواعهم الثلاثة قد قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر ان وعد الله حقاً وجاء أمره عليه الصلاة والسلام بالصبر في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى وما من مقام من مقامات الدين إلا ويحتاج فيه العبد إلى الصبر فالصلاة تحتاج إلى صبر طلب العلم يحتاج إلى صبر بر الوالدين يحتاج إلى صبر كل طاعة من الطاعات تحتاج إلى صبر فمن لم يكن متحليا بالصبر فسرعان ما ينفني في أول الطريق كذلك البعد عن المحرمات وترك المناهي والآثام كل ذلك يحتاج فيه العبد إلى صبر فمن لم يكن عنده تحلل بالصبر فإن نفسه سرعان ما تنساق وراء الشهوات وراء اللذائل المحرمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنها وكذلك مقام المصيبه مقام عظيم يحتاج الى تلق لها بالصبر فمن لا صبر عنده يجزع ويتسخط ويقع منه اعمال هي اعمال الجاهليه ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهليه فمن لا صبر له تقع منه هذه الاعمال والصبر في المصيبه عند الصدمه الاولى والله يقول ولندرنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وهذه الايه الكريمه فيها تنبيه للمسلم أن هذه الابتلاءات حاصلة يبتلى الانسان بها وأن عليه أن يتلقى ذلك كله بالصبر قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبه قالوا انا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة والخصمة الثانية التواصي بالمرحمة تراحم تواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة وهذه من أعظم سمات أهل الإيمان ومن اعظم المقتضيات الإيمان تراحم الذي يكون في قلوب اهل الايمان قال الله سبحانه وتعالى رحماء بينهم رحماء بينهم فهذه صفه عظيمه كلما قوي إيمان الشخص قويت فيه الرحمة رحمته بإخوانه وهذه الرحمة لها آثارها لها آثارها العظيمة التي هي مقتضيات وجودها في القلب قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر والجزاء من الجنس العمال الرحماء يرحمهم الرحمن ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء في الحديث الآخر قال من لا يرحم لا يرحم ولهذا من أعظم صفات أهل الإيمان الرحمة التي تكون في قلوبه وهذه الرحمة ليست رحمة بالانسان بل انها رح بل انها رحمه تطال بهيمه الانعام والطير والتواد في الأدب المفرد للامام البخاري باسناد ثابت ان رجلا سال النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله الشات اذبحها وأرحمها قال والشات إذا رحمتها رحمك الله والسات إذا رحمتها رحمة الله والتواصل بالمرحمة أمر عظيم الأهمية والحاجة إليه ماسة خاصة أن الناس ولا سيما في مثل هذا الزمان يتعرضون إلى أمور وأهواء وشبهات تصرف الإنسان عن الرحمة وعن التراحم ولهذا ترى. خلقاً من الناس يتعاملون مع إخوان لهم من أهل الإسلام والإيمان والدين معاملة لا رحمة فيها ولا رفق بل هي معاملة قائمة على الغلظة والفضاغة والشدة مما يترتب عليه تنافر القلوب وتباعد الأبدان وكثرة العداوات والله سبحانه وتعالى يقول فبما رحمه من الله لنت لهم فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لو من حولك فالمسلمون وبخاصه طلاب العلم بحاجه الى العنايه بالرحمه والتراحم والتواصي بذلك وحث بعضهم بعضا على ذلك وأيضا فعل الأمور التي هي المكتبيات الرحمة اقرا أمثلة عليها في سورة الحجرات بدءا من قوله انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون والآيات بعدها وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مريرا لا تحاسب ولا تناجس ولا تباقض ولا تدابر وقول عباد الله إخوانا إلى آخر الحديث والرحمة هي من الإيمان وقوتها في العبد من قوة وضعفها من ضعف إيمانا وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم مثل الجسم فضعف الرحمة بين أهل الإيمان من ضعف الإيمان ومن نقص الدين لأن الدين دين الرحمة لأن الدين دين الرحمة ونبينا نبي الرحمة كما وصف عليه الصلاة والسلام نفسه بذلك قال أنا نبي الرحمة وكما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام فالدين دين الرحمة ونبينا نبي الرحمة وإلهنا المقصود المعبود المتجه إليه بالعبادة والدل والخضوع هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وأمر عباده بالرحمة والتراحم وحثهم على ذلك وأثنى على المتراحمين قال عز وجل ورحماء بينهم أسر الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضاه من سديد الأخوام وصالح الأعمال وأن يهدينا لاحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلاه وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلاه اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلا والأهواء والأدواء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين